لا اعرف الامور حقيقه كامله الا عبر ما اسمع من المتصلين الليبيين او ما ينشر على شاشات في القنوات الفضائيه نحن لا نثق كثيرا بالقنوات بالقبع... الفضائيه اقوى ثقه عندنا هو في قناه في قناه المملكه العربيه السعوديه واما المتصلون من اراقم الليبيين المتصل اللي انا اعرفه ولا نعرف ماذا فقهه وما ينفذ عليه كيفه ينهي يتكلم من هاتفه ويقول اني اكلمكم من ليبيا فكل هذا ليس عندنا في في اخر لكن في ما يتعلق بهذه الزفتنا التي تعيش في ليبيا نعم هي في الحقيقه فتره خطيره جانبا غير الليبيين ان يسعوا لاخنادها ان امكن ان تخمد بتراجع من السلطه والمتظاهرين بغير سفك دماء نعم صح حسن وجليل ما الذي احب ان اوضحه لانني لا ارى ان الحكومه حكومه اسلاميه لان الرجل اللي هو معمر الخازنافي نعم لم يتولى هذا المنصب بمبايعه اهل الحل والعقد من كبار رجالي البلاد نعم وقادتها واهل الدين واهل الدنيا جميعا وانما جاء مرتصبا سائرا على من سبقه في السلطة على في السنوسي وأنا السنوسي لا أعرف كيف جاءها حقيقة إلا أنه جاء في السابق حسب ما نسمع أنه ضع عن اتفاق مع من وافقه فأمر الإنقلاب الذي من القذافي نعم سنعرفه من اعلاناته المستمره ثوره الفاتح ثوره الفاتح هو حقيقه ثوره الفاتح لكنه فاتح على باب الشر وليس على باب الخير الله اكبر لا. لانه تنكر للمعارف الدينيه انكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بدايه الامر ينكره جمله وتفصيلا ويقول انه يكفينا القران وهو رجل عامي ليس متمكنا في لغه العرب حتى نقول هذا امام يدعي الامر انه يفهم قرعه الله بل هو عسكري بدوي في اصله جاهل ثم درس عسكريا ووثق في الفرصه السيئه فالقلب انقلبا سيئا سلط الحريري ليس بامام حتى لا لكن ينبغي ايضا ان احرص الصليبيون على تجنب سفك الدماء ومحاولته إلغاء هذه هي الفتنه بأقصى ما يمكن من حقن الدماء والتخلص من هذا الرجل ارى انه من المهمات نعم فهو كما كنا نسمع ينفي كلمه قل يقول هذه للنبي فقط وان انكرها عندما قابلناه لكن قبل ان نقابله قال غسنا من عدد من الليبيين في مكه انه يقول لا تقول لا تقول قل ايها الكافر فان هذه للنبي بل قولوا يا ايها الكافرون اعوذ برب الناس اعوذ برب الفلق هو الله احد الى اخره ينكر ما اجمع عليه الصحابه والتابعون والمسلمون ويدعي انه حاكم مسلم لكني انصح مره ثالثه ورابعه يحرصوا على ما يمكن من سفك الدماء من حقن الدماء وحل المشاكل وما كان تحت ايدي للاخوان احرصوا على حفظ الامن حفظا تاما حتى لا ينفر الناس منكم نعم واما هذا الرجل واعرانه فاحرصوا على ازاحتهم اذا امكن شيء بدون قتل فهو الافضل ينبغي ان صفان الدماء بك بك بكل ما يمكن من وسيله وإن كان هو فيما اعتقد لا اراه مسلما في الحقيقه لان من ينكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم جمله وتفصيلا احنا ناجادله وبينا له انه لا يعرف كم عدد السجدات في الصلاه الا عن طريق السنه ولا يعرف مقادير الزكاه الا عن طريق السنه ولا يعرف النصاب الا عن طريق السنه قال انا ما انا ما انكر الحديث العملي وانما انكر القولي نعم الى غير ذلك بما في ذلك مما كان يعترض عليه الرجل الزامل المحصل اجتهدوا في كل ما تستطيعون ان تصلوا الى ابعاده مع حقن الدماء ومع صيانه الممتلكات الحكوميه واو افراد الناس مما كان يخبرنا به ان البيت الساكن وان المشاركات ليسوا عمالا وانما هم شركاء وفي ما يتعلق البيت الساكن هذه السنه هذه تصاب اكثر من واحد يذكرون انهم ورثوا بيوتا كانا اذا الحكومه سلمتها للمواطنين وهيا العناس المعروفين اخذتها الحكومه منهم وزعتها على جمهور ويسالون عن مصيرها بعد وفاه مورثيهم فاخبرتها ان هذا لا يدخله الميراث لان ما اخذ من الناس غصبا من غير حق لا يملكه من تسلبه وانما يرجع لصاحبه نعم كن هذا مجمل ما أحبثنا أقوله في هذه العجالة وأكرر أسأل الله لكم التوفيق والسداد وإخماد الفترة في أي وسيلة تمكن ويمكن فيها حقم الدماء والله نستعال طيب الله يحفظكم يا شيخ آآ... الان يستعمل هذا الرجل واتباعه مكيده حيث جاءوا ببعض من يتكلم باسم السلفيه ليقرروا للناس ان هذا ولي امر المسلمين وان من قاتله من الخوارج بل قال بعضهم وقال ان من قتل على يد هؤلاء فلا يغسل هذا لا يصح حتى تكتب طيب ينقلونه عما هذا كلام نعم شيخ ينقل هذا العلم عن من من الناس وهم ياتون ببعض طلبه العلم ممن يتكلم باسم السلفيه في البلاد ويعرضونهم في الاجهزه التلفاز لا هل... هلا تبوا هذا الشيء للعلماء في المملكه لا اسمهم بلغنا ان احد يقول انهم ينسبون عن فلان الحيدان لا لا هم ما بلغنا انهم ينسبونه لكم يا شيخ لين كلمني واحد الليبي نعم دهو كلمه يكلم احد الابنه وقال له يقول الشيخ صالح الحيدان كذا قال لهم لا الوالد لا يمكن يفتي بهذا ده لا ياتي على الشخص الذي يستره هذا نظرا الى الله ثم لكن بالنسبه لي لا يمكن اني افتي بهذه الفتوى ابدا نعم لا افتي لا يصلوا على هؤلاء الخوارج الخوارج بنفسهم لا يقال لا يصلوا عليهم اذا قتلوا ان بما قال انهم كفار نعم وعلي بن ابي طالب لما قيل لهم قيل له لما خرجوا عليه اكم فارهم قال لا من الكفر فروا لكن اخواننا ضغوا علينا نعم فاستعينوا بالله واجتهدوا بكل ما يمكنكم و بني غازي في هاي اذاعه اليس كذلك نعم لماذا ما يصدر على لسانهم في اذاعه بني غازي بن غازي انهم لا يقولون كذا وانهم يريدون نشر العدل واعلاء منبر السنه والقضاء على الديكتاتوريه الغاشمه الظالمه وان من يذيعون هذه الاراء يرون اخبارهم من القاذفه اخوانهم في كل امورهم لا كما يطالب بهم الرصيفا اخذن هذا الشيخ الذي يتمم نصيف الاسلام يقول سوف تكون حردا اهليه نعم. في خطبته التي القاها هو نعم استعيذ بالله بس. توكلوا عليه شيخ الله يحفظكم الان قد لا يتاتى بعض ما ذكرتم يا شيخ الا بمثلا مواجهه هؤلاء العساكر الذين ربما فيهم من المسلمين من اهل البلد وغيرهم من الكفره والذين اتى بهم من خارج البلاد ان بداوكم باطلاق النار فردوا عليهم نعم. واما انتم فلا تبداوهم نعم طيب الشيخ ومن مات من من الناس على يد هؤلاء حسنة. من مات حسابه عند الله ان كان يقاتل لمقصد دنيوي او عصبي فميتته ميتة جاهليه وان كان يقاتل لازاحه الظلم ولنشر العدل ولتحكيم الشريعه ولنصره الحق واهله فهو في سبيل الله ان شاء الله لما سئل النبي وقيل له من المجاهد قال من جاهد لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله نعم الجهاد انما هو من جاهد لتكون كلمه الله العليا اما من جاهد لتسرق دين بسرقه على قبله بسرقه او من قاتل ليفوز بمطالبه دنيويه او من قاتل لسعر فيه نفسه يحب ان يسعر ممن يقاتلهم هذه اذا ما فهي امسه جاهليه نعم نعم, نعم شيخ طياك الله وبارك اسال الله ان يحفظكم وين يبارك فيكم وين يرفع قدركم في الدنيا والاخره اكرر تحصوا على حق الدماء بكل وسيله نعم واذا امكنكم الوصول الى غرض معين في يوم ولو استعماثم سحب الدم لو وصلتم الى ساعه فاصبروا يوم او يومين ولا تقدموا على سحب الدم الا في الدفاء يعرفوا صفكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته